وَلَا يصد عنكم الشيطان انهم لكم عدو مبين قل ان ما جاء قَالَ بالبينات قال قد جئتكم بالحكمة اتقوا الله وأطيعين إن الله هو ربي وربكم هذا صراط مستقيم فاختلف الأحزاب Awe. Yeah моей vre aso any LATIN